بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ أحمد بن عمر الحزمي ان يقدم لكم هذه الماده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد وقفنا عند قول النظم رحمه الله والنظر الفكر مفيد العلم والظن والادراك دون حكم تصور ومعه تصديق جلي جازمه التغيير ان لم يقبل الى اخر كلام الرحمن تعالى لما ذكر النظر في الدليل فيما سبق ثم الدليل ما صحيح النظر رد ان يبين معنى النظر في الصلاح عند عند الاصوليين وهذه مباحث ماخوذة كما مر فيما يسمى بعلم الكلام види صلاحا وصلي على لاستعمل بعض هذه الالفاظ منها الدليل بالمعنى المذكور السابق وكذلك الالفاظ التي تضمنها تعريف الدليل حليذ لما كانت هذه حقائق أرفية ومعاني الصلاحية كان مما ينبغي ان يقف عليه طالب علم الاصول ان يعرف المراد بالدليل ثم المراد به بالنظر وما يتعلق به وسبق أن قدم أو فصل بين دليل وبحث في النظر بالمساله السابقة او البيت السابق الذي ضمنه مسالتين هل كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا أو لا الثانيه هل يتنوع الى امر ونهي وخبر الى اخره او لا وانما فصل لكون ما يتعلق بي بالنظر وما بعده ياخذوا حيزا من الكلام واما هذه المساله فتنتهي وعندهم أن ترتيب قد, قد يحصل فيه تقديم وتاخير من أجل أن ما كان كلام عليه قليلا يقدم ولو كان العصر ان يؤخر وما كان الكلام فيه يطول يؤخر ولو كان الأصل فيه أنه يقدم هكذا جرى اهل العلم على على هذا قال والنظر الفكر المفيد العلمي مفيد المفيد كما بعض النسخ بال ودون ال ووجودها وعدمها لا يضره لان مفيدا العلمي هذا معرفه وهو نعت لقوله الفكر والنظر هذا مبتدا والفكر هذا خبره مفيد العلمي هذا نعت له نعت المعرفه معرفه فان اذا ساق قيل المفيد وهذا لا الاشكال فيه هل تطابق بال اقد مفيد العلم نكرة نضيف إلى محلى بال فكتسب التعريف فتطابق تعريفا الظني بالخض العاطف على العلم المفيد العلم المفيد العلم والظني اي مفيد الظني النظر له معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي يطلق في اللغة على الانتظار وعلى رؤية العين وعلى الاحسان وعلى المقابلة وعلى الاعتبار هذه خمسة معاني يطلق على الانتظار ويطلق على رؤية العين وهذا لاصم فيه كما عن ابن الجوزي وعلى الاحسان وعلى المقابلة وعلى الاعتبار فهن اذا في مثل هذه التراكيب عند اهل اللغه اما ان يقال بانه اصل في واحد منها وما عداه حينئذ يحمل عليه مجازا وإما ان يقال انه مشترك بين هذه المعاني خمسه له مسلكان اما أن يقال من أنكر المجاز أو لم يقل بالمجاز حينئذ نقول يستعمل في هذه المعاني كلها والعصر فيه أن يكون مما أشار اليه بقوله رؤيه العين وما عداه حينئذ يكون بقلينه سواء قلنا بان القرين هذه جعلته مجازا أو او لا قال الشيخ الاسلام لتيمي رحمه الله تعالى النظر له معان عدة منها نظر العين لان مساله النظر البحث فيه في اللفظ ينبني عليه ماذا مساله عقدية وهي اثبات لفظ النظر يعني ينظرون إلى الله عز وجل ماذا يفسر إذا قيل المؤمنون يرون ربهم وجاءت الايات بي بالنظر هنا لما احتملت معاني وجد سبيلا إلى التحريف أهل التحريف فحملوا بعض الالفاظ على على بعض ولم يكن هو المقصود وان كان يستعمل في لسان العرب ذلك المعنى ولذلك اهتنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كغيره ممن سبقهم الائمه بتحرير معنى النظر في لسان العرب ما المراد به يطلق ويراد به رؤية العين هذا هو الاصل الاصل فيه كما سيتعلم الجوزي أنه يطلق به يطلق يراد به رؤيه العين يعني الادراك بالبصري وما عداه فعلى حسب السياق والسباق يعني لا فيه من قرينه لا بد فيه من من قال رحمه الله تعالى النظر له معان عدة منها نظر عيني في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره عده به باله واذا عدي باله باتفاق اهل اللسان العربي المراد به الرؤيه بي بالبصر تراكم بي بالبصر حينئذ يكون النصا لا يكون ظاهرا انما يكون نصا دل على ذلك اجماع اهل السنه والجماعه وبينت لك فيما سبق ان نصوص الاسماء والصفات وما يتعلق بالصفات ما وقع فيه اجماع وكلها مجمع عليها ان كان بعضها قد اختلف في اللفظ لكن الصفه متفق عليها كقوله يوم يكشف عن ساق لفظ هذا هل هو من آيات الصفات او لا محل نزاع محل نزاع لكن اثبات الساق هذه ثابته بالاجماع وانما هل, هل هذا النص داخل في آيات الصفات ام لا هذا محل خلاف بعض الايات ذكرها صلى الله عليه وسلم فيها السلف مع الاتفاق على الصفه اتفاق على صفه شيء والخلاف في ايه هل هي من ذات الصفات او لا هذه مساله ومساله اخرى فرق بين بين النوعين حينئذ إذا جاء نص ك الايه التي معنا قال الى ربها ناظره أجمع أهل العلم اهل السنه والجماعه لان المراد به ادراك بي بالبصر حينئذ لا يأتي الناهي يقول الناظره النظر في اللغة له معان ويرجح المعنى هنا المراد به المعنى بالبصر ادراكه بالبصر هذا مسلك غلط من أصله وان كان يسير عليه بعض اهل العلم لماذا لأننا نقول الشرع مركب شرعه مركب من الآيات ما يفسرها آيات أخرى حينئذ الحكم الشرعي باعتبار الايات كلها لا باعتبار نص واحد ومن الآيات ما يفسرها السنه عين الحكم الشرعي مركب من الآيات والسنة ليس من الآيات فقط ليس من نصوص القرآن وكذلك الاجماع قد يعين عين اذن نقول الحكم الشرعي مركب هنا من آيات من القران ومن السنه ومن الاجماع الاجماع نص خاص كما مر معنا لا يكون مجملا ولا يكون مطلقا بل هو نص يعني خاص ولذلك لا يحتمل التاويل ولا النسخ الى حينئذ اذا اجمعوا على معنى هذا المعنى هو الظاهر من اللفظ حينئذ نقول هذا اللفظ صار نصا لا يحتمل غيره اذا إذا قال قائل حتى عند بعض اهل السنه والجماعه من من يقر بالاسماء والصفات قال إلى ربها ناظره النظر له معان قل قولك النظر له معان في هذه الايه هنا غلط ليس بتحريم ل لي للكلام او اصول اهل السنه والجماعه وانما نقول الى ربها ناظره هنا نص في النظر بدليل الاجماع اجماع السنه والجماعه على ان المراد به الادراك به بالبصر ثم إذا بحث في النظر من حيث هو يقال يطلق على كذا وكذا وكذا الى اخره معاني الخمسه وقلنا فرق بين كلمة النظر مطلقه ليست في النص وبين كلمة النظر وهي في النص لانها لا في النص محتملا وفي النص غير محتمله واضح الكلام في النص غير محتمله للاجماع قد يقول قائل النص ونقول نحن لا نلتفت الى النصوص بل التعبير الاحسن نقول نحن لا ناخذ الأحكام الشرعيه من النص القرآن فحسب وإنما إذا جاء الحكم كذلك في السنة أو في الاجماع حينئذ كما مر معنا الاحكام الشرعيه منها ما دليلها مركب ومنها ما هو دليل دليلها بسيط يعني آية واحده فقط ولم ياتي بالسنه ولا في الاجماع أو في السنه ولم ياتي في القران لاخره فإذا كان الحكم الشرعي يثبت بدليل واحد حينئذ نقول هذا دليله بسيط واذا كان يثبت بدليلين فاكثر هذا موجود لهم أصول وله شواهد ونظائر حينئذ نقول هذا الحكم ثبت بدليل مركب انتبه لهذه فائده لأن بعض أهل العلمي حتى من على منهج السنه والجماعه يغلط في تقرير المسائل على هذا النحو يقول السوى فيه معان جاء في اللغة بمعنى كذا وكذا والمراد به هنا كذا غلط ليس بالصواب بل هنا لا يحتمل إلا معنى واحد إذا بحثت في كلمة السوى لا في النص فقل ما شئت مما جاء في لسان العرب جاء الى 20 معنى 300 لا يضر اما المراد في النص ثم السوا على العرش الرحمن قل السوا هنا في هذا التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو ما اجمع عليه أهل العلم لو قال قائل الظاهر عند الاصوليين ما له معنيان هو في احدهما راجح والآخر مرجوح قلنا نعم هو كذلك لكن الظاهر عند الاصوليين قد يطلق عليه لفظ النص وإذا أطلق عليه لفظ النص صفة النصح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما لا يحتمل الا ظاهره حينئذ نحمل هذا النص ماذا على النص ولا نحمله على الظاهر الذي يذكره اهل الوصول اذا قوله هنا وجوه يومئذ الناظره إلى ربها ناظره ناظر النص في كون المراد به رؤيه العين ولا يحتمل غيره من من المعاني فان قيل هذه المعاني التي ذكرها رحم الله تعالى هذه تذكر في الرد على أهل الباطل وأما في تقرير المعتقد فلا هذا لا يستقيم المثل لانك لو سلمت بأن اللفظ يحتمل معاني أخرى حينئذ نحتاج إلى مرجح فيطول الاستدلال فيطول فيطول الاستدلاء تحتاج الى أن تثبت بأن الاجماع حصل على عين هذا اللفظ وهذا قد يتعذر كما مر معنا الاجماع الذي نقول عن عن الصحابه لا سيما الصحابه فيما يتعلق بالصفات هو في حقيقة اجماع سكوتي وليس باجماع النطق يعني اتفاق الصحابه بان ينطق كل واحد كل واحد منهم بالنص الدال على معنى هذا النص الذي يتعلق بالصفات هذا لا يكاد ان يكون موجود وانما ينطق البعض ويسكت الآخرون ولا يعرف له مخالف فنقول اجماع واهل السنه والجماعه اجمعوا على هذه الطريقه ولذلك ما يتعلق بإجماع النصريين قد ياتي بحثه في محل ان شاء الله تعالى نبدع فيه من, من التفصيل على المعاني الذي ذكرناهم قال كقوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره وقوله تعالى على الأرائك ينظرون ومنها نظر القلب هذا مراد به النظر الفكري والنظر السابق هو النظر البصري والاصل الاول والثاني وان كان مراد الاصليين كالمناطق المراد به نظر هنا النظر الفكري يعني ما يتعلق بالفكر وهو تأمل اذ الفكر في لسان العرب بمعنى التأمل والتدبر قال ومنها نظر القلب كقوله تعالى ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض او ينظر قال ومنها معنى العطف والرحمه كقوله ولا ينظر إليهم ومنها معنى الانتظار كقوله تعالى هل ينظرون الا الساعه هل ينتظرون انظرون نقتبس من نوركم اناظره بما يرجع المرسلون هذه كل حملها رحمه الله تعالى على معنى الانتظار ومنها معنى المقابلة والمحاذاه اذا جعل في القرآن بهذه المعاني السابقة ولا يمنع ان يكون مع بعضها اعتبار الاصل وزياده يعني يكون الأصل ماذا هو رؤية العين مع اعتبار معنى اخر فيحمل على المعنى الاصلي والزياده قال ومنها معنى المقابلة والمحاذاه قال داري تناظر دارك اي تقابلها كذلك هذا يستعمل والموضع الفلاني ينظر الى جهه كذا أي يقابله ويحاذيه ومنه النظر لانه يقابل الآخر ويناظره ويسمى المتحاجان متناظرين النظر مراد به المناظره كل منهما يحاجج الاخر كيف سميا وما من النظر لأن كل منهما ينظر إلى الى الاخر إذن وجد فيه المعنى الاصلي وجد فيه المعنى الأصلي والذي يظهر أن المعنى الأصلي هو المعتبر ويزاد عليه معنى آخر ونص على ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الوجه والنظائر قال ومنه النظر لانه يقابل الاخر ويناظره ويسمى المتحاجان متناظرين لانهما متقابلان تقابل الشيئين المتواجهين ولانهما متعاونان على النظر الذي هو التفكر والاعتبار طلبا لادراكي العلمي وبيانه قال والمعنى الاول اظهر عند أهل العربية يعني النظر بالعين أظهر عند أهل عربيه والى المعنى الثاني صوغ الجدليين يعني ميل الجدليين الذي هو المعنى الفكري اذا النظر البصري والنظر الفكري نظر الفكري هذا يتعلق به بالتفكر والعقل اذا رحم الله تعالى بين أن النظر يطلق ويراد به هذه المعاني الخمسه والذي يظهر كما ذكرت لكم ان الاصل فيه هو اعتبار رؤيه العين وهذا لا يكاد ينفك عنه البتة وإنما يزاد عليه معنا الاخر هذا له نظائر كذلك في لسان العرب ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى النظر في الاصل ادراك المنظور إليه بالعين هذا الاصل فيه يعني كلما ورد كلما وجدت هذه الماده فالاصل فيه اعتبار رؤية العين لا ينفك عنها ولذلك الايات التي مرت وكلام الشيخ الاسلامي يمكن اعتبار الاصل وهو العين رؤيه العين وان يزاد عليه قال النظر في الاصل ادراك المنظور اليه بالعين ويسمى ما يقع به النظر من العين الناظر وقد يسار في مواضع تدل عليها القرينه وقد يسار في مواضع تدل عليها القرينه ويقال نظرت فلانا بمعنى انتظرته وانظرته اخرته والنظره التأخير والنظير المثل وهو الذي اذا نظر إليه وإلى نظيره كان سواء قال ابن الجوزي قال شيخنا علي بن عبيد الله ابن عبيد لا النظر يقال على وجوه أحدها الإدراك بحاسة البصر والثاني بمعنى الانتظار والثالث بمعنى الرحمة والرابع بمعنى المقابلة والمحاذاه يقال داري تنظر دار فلان ودورهم تتناظر أي تتقابل والخامس بمعنى الفكرة في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم بالاعتبال ليصل بذلك إلى العلم بالمعلومات وهذا بعينه الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم قال ابن الجوزي وذكره التفسير أن النظر في القران ياتي على أربعة أوجه يعني لا زيادة عليها وهذا ذكروا بالاستقراء والتتبع أحدها الرؤيه والمشاهدة ومنه قول تعالى في البقرة وأغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون يعني بالرؤيه بالبصر وفيها فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر بتالبصر وفي الاعراف انني انظر اليك محمول على ماذا رؤيه بي بالبصر وفيها وتراهم ينظرون إليك في القيامة إلى ربها ناظره هذا المراد به الرؤيا والمشاهدة ولا في الجملة يثبتون ماذا رؤيا ابن الجوزي اشعري وكيف يثبت هذا المعنى ياتي بهذه الايات لا اشكال الجمله يثبتون في الحقيقه هم ينفون والثاني الانتظار منه قول تعالى في البقره لا تقول راعينا وقول انظرنا في النساء واسمع انظرنا وفي النمل فناظره بما يرجع المرسلون في ياسين ما ينظرون الا صيحه واحدة في الحديد انظرون نقتبس من نوركم وفي صاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحه واحدة والثالث التفكر والاعتبار ومنه قول تعالى في الأنعام انظروا إلى ثمره وفي يونس قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي عبسه فلينظر الإنسان إلى طعامه وفي الغاشيه افلا ينظرون إلى الابل كيف خُلقت وفي الطالق فلينظر الإنسان مما خلق واعراض بذلك للاستيعاب والرابع الرحمه ومن قول تعالى في ال عمران ولا ينظر إليهم يوم القيامه اذا هذه معال أربعة للاستقراء لا يخرج عنها ولا مانع من اعتبار الاصل كالرحمه بقوله ولا ينظر إليهم هذا يحتمل انه باق على اصله ولا ينظر إليهم نظر رحمة وكذلك هو محتمل وكذلك التفكر والاعتبار قال قل انظر ماذا في السموات الأرض ينظر بماذا ببصره فيتامل اذا يبقى المعنى الاصلي على ما هو عليه اذا المعنى الاصلي معتبر ويزاد عليه المعاني التي ذكرها أهل اهل التفسير قال في العده والنظر ضربان ضرب هو النظر بالعين فهذا حده ادراكه بالبصر والثاني النظر بالقلب فجمع المعاني الخمسة السابقة في معنيين اصليين إما أن يكون النظر بالبصر وإما أن يكون بأمر آخر معنوي او ما يتعلق به التفكر والاعتبار ضرب هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر والثاني النظر بالقلب وهذا حده الفكر في حال المنظور فيه هذا الذي يذكرها للاصول والمنظور فيه هو الأدلة والامارات الموصله إلى المطلوب والمنظور له هو الحكم اذا عندنا نظر وعندنا ماذا منظور فيه أو الأدلة والأمارات لأن توصل إلى المطلوب كان كانا تصوريا او تصدقياً كما سياتي والمنظور له يعني ما بعد النظر الذي هو الحكم أو العلم الحاصل بالنظر ولذلك الفكر هو النظر هو الفكر المؤدي إلى علم او ظن اذا العلم والظن هو نتيجه ماذا نتيجه النظر ولذلك عبر هنا بقول منظور له هو الحكم واراد به ما يتعلق بالفقهيات لأنه ينظر لطلب الحكم والناظر هو الفاعل للفكر اذا هذه اربع الصلاحات والجدل تردد الكلام بين اثنين إذا قصد كل واحد منهما احكام قوله ليدفع به قول صاحبه لانه ذكره الشيخ الاسلام التيمي رحمه الله والحاصل ان النظر يطلق على البصري وعلى الفكري والمراد به هو الثاني هنا الفكري لأن البحث فيه والنظر في الاصلاح فكر يطلب به علم أو ظن وهذا هو الشائع عند اهل الاصول وهذا التعريف للقاضي ابي بكر الباقلاني وتبعه جماعات ما هو النظر فكر يطلب به علم أو ظن يعني فكر يترتب عليه ماذا بعد الوصول للنتائج اما علم وإما واما ظن والعلم هنا يعم التصور والتصديق والظن يختص بالتصديقات لان الظن لا يكون في باب التصورات على المشهور عند اهل المنطق قال فالفكر كالجنس يقيل انه مرادف له يفرق بينهما بأن الفكر مجموع حركتين أي عند المتقدمين كما سياتي او الترتيب اللازم لهما اي عند المتاخرين والنظر ملاحظة المعقولات الواقعه في ضمن الحركتين أو الترتيب كما سياتي في اطلاقات الفكر عند المتقدمين والمتاخرين قال فالفكر كالجنس ويطلق على ثلاث معان يعني يوسع على ثلاثه معان يعني يطلق الفكر ويراد به أحد هذه المعاني الثلاث الأول حركة النفس في المعقولات حركة النفس ويعنون بالنفسنا القوه العاقله التي محل للتفكير يسميها بعضهم أو يرى بعضهم انها العقل وبعضهم يرى انها الدماغ وبعضهم يرى ان ثمه اتصالا للدماغ بالقلب الى اخره كما مر معنا في شرح مختصر التحرين حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب او لا يعني بمجرد الحركة والانتقال من المبادئ إلى المطالب سواء ترتب عليه طلب مطلوب او لا يسمى ماذا يسمى فكرا يسمى فكرا حركه النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب او لا يقابل المعقولات المحسوسات لأن كل ما يكون في شان الانسان من الموجود اما محسوس وإما معقول كذلك كالحكم كما نقول حكم إما كذا وإما كذا حينئذ المحسوس ما يدرك بالحواس ما ذلك هو ما يدرك بالعقل فان كانت النفس التي هي القوه العاقله تتحرك وتبحث وتتدبر وتتامل في المعقولات سمي فكرا وان كان في المحسوسات يعني ليس في مجال العقليات وانما يفكر في بناء مسجد أو في بيته أو في كذا من الامور التي تدرك بالحس هل يسمى ماذا يسمى تخييلا او يسمى تخيلا اذا حركه النفس القوه العاقله ان كانت حركتها وتدبرها وتأملها ونظرها فيما يتعلق بالمعقولات يعني شيء ليس مدرك بالحس شيء ليس مدرك بالحس يسمى يسمى فكره سواء كان هذا هذه الحركة ليترتب عليها مطلوب او لا لأن البحث والاعتبار من أجل أن يصل إلى شيء قد يصل وقد لا يصل قد قد يتامل ويتدبر من أجل ان يصل وقد يتدبر ويتامل لا من أجل أن يصل كل منهما يسمى يسمى فكرا يقابل هذا النوع الذي هو الفكر ما يسمى بالتخيل وهو حركه النفس في المحسوسات اذا حركة النفس في المعقولات سواء كانت لتحصيل مطلوب اولى ويقابله التخيل وهو حركته في في المحسوسات اذا أي حركة للنفس حينئذ يسمى فكرا سواء كانت في المعقولات أو في المحسوسات أو في غيرهما عند من اثبت ثالثا هذا النوع الأول وليس هو المراد هنا لانه لانه بهذا المعنى هو مرادف للنظر هو مرادف للنظر وأما المعنى الثاني وهو المراد بالحد وهو اخص من الأول حركتها من المطالب إلى المبادئ ورجوعها من المبادئ إلى المطالب اي مجموع الحركتين المطالب التي هي النتائج المبادئ التي مرت معنا فيما يتعلق بالتصور وبالقياس تصور قلنا المبادئ ما هي الكليات الخمس والمقاصد قول الشارح قول الشارح وتصديق المبادئ قضايا بانواعها والمقاصد القياس اذا انتقال من المطالب الى المبادئ ثم رجوعا منها اليه هذا يسمى ماذا يسمى فكرا وهو المراد عند ارباب الفن اذا اطلق الفكر اراد به هذا المعنى يعني مجموع مقدمتين ينظر فيهما ويستحضر اللازم الذي هو النتيجة حينئذ يرجع من النتيجه إلى العلم بالمقدمتين اذا الثاني وهذا هو المتعارف عليه عند الاصوليين كغيرهم وهو المراد بالحد وهو أخص من الأول حركتها من المطالب إلى المبادئ ورجوعها من المبادئ إلى الى المطالب ويرسم الفكر يعني يحد بهذا المعنى ترتيب أمور حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل الى امور مستحصل وهذا الذي مر معنا القياس بانواعه وهو أن يرتب المقدمات على الترتيب المعروف صوره ثم الكبرى ثم يلزم من ذلك ماذا النتيجه كذلك ارتب المقدمات وانظر صحيحه من فاسد معتبره إلى اخره حينئذ نقول هذا الترتيب هو المراد به هنا فالنظر او الفكر بهذا الاعتبار ترتيب أمور حاصلة في الذهن مراد به ماذا ترتيب القياس بانواعه الاربعه الشكل الاول والثاني والثالث والرابع إلى اخره المنتج منه دون دون العقيم ليتوصل بهذا الترتيب الى ماذا الى تحصيل شيء غير حاصل وهما ما عبر عنه بعضهم الى امور مستحصله يعني تحصل ولذلك النتائج تكون معلومه أو مجهوله تكون مجهوله هذا الاصل والمقدمات تكون معلومه أو مجهوله كونه معلومة اذا ترتيب أمور معلومه في الذهن ليتوصل بهذا المعلوم إلى المجهول وهذا شان العلم ان انما تبحث بالدليل لتصل به إلى معلوم أو إلى مجهول إلى الى مجهول كل من يبحث في الفقه أو في غيره ينظر في الادله ليصل إلى الى مجهولات ولهذا الاصل يعني الاصل فيه أنه مجهول ينظر في الأدلة ليصل إلى رفع الجهل فيثبت حينئذ العلم والنظر حينئذ في هذه الأدلة يكون بأمور معلومة اولا الدليل لكم معلوم الدليل يكون معلوما والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام تكون ماذا تكون معلومه صحيح او لا هكذا الترتيب النظري يعني امر منطقي امر فطري لا يقال هذا منطقي لاخير انت اذا بحثت هكذا تبحث تبحث في دليل أولا تثبت هذا الدليل صحيح او لا فاذا كان صحيحا حينئذ تنظر فيه وتتفقه بماذا بقواعد وأصول هذا القواعد معلومة أو مجهوله معلومة ثابته أو لا ثابتة اذا تنظر في دليل صحيح بقاعدة واصل صحيح عندك على ترتيب معلوم عند اهل الاصول واهل الفقه واهل القواعد الاخرين لتصل بذلك إلى أمور مستحصل لم تكن عندك سابقا اذا هذا المعنى ليس هو دخيل عن الإسلام وانما هو معلوم به بالفطره ولذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان كثيرا مما صح من قواعد المنطق هي بالفطره معلومه عند الناس أي ذكي المعي حينئذ إذا سار في تفكيره وتدبره لاخره فيسير على قواعد المعروفه وقد يقع فيها شيء من الخلل وهي التي ردها رحمه الله تعالى. ولذلك ذكر في مواضع أن كثيرا من انواع القياس عند المناطقة انها صحيحه و انها ثابته وإنما رد بعض للصلاحات في التعميمات او التخصيص الى الى اخره اذا ترتيب امور حاصله في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل أو او شيء تقول كما عبر بعض الى امور مستحصله وهو المشهور عند ارباب المنطق هذا النوع الثاني أو الاطلاق الثاني وهو الشهير إذا أطلق الفكر أريد بهذا المعنى وإذا أطلق الفكر على المعنى الأول فالغالب انه لا يكون لا يكون مباين لمانى النظر بل هو بمعنىه بل هو بمعنىه الثالث الاطلاق الثالث اطلاقه على الجزء الثاني على الجزء الثاني وهو الحركة الأولى يعني حركتها من المطالب إلى المبادئ عندنا في النوع الثاني عندنا حركتان اولا من, المبا... من المطالب إلى المبادئ ثم ترجع من المبادئ إلى المطالب هذان جزآن الفكر يطلق على الجزء الأول فيسمى ماذا يسمى فكرا يعني الانتقال من المطالب الى المبادئ يسمى فكرا اذا هذا أخص من الثاني صحيح أخص من الثاني لانه جزء منه والأول اعم لأن الأول يطلق على مجموع الحركتين على مجموع الحركتين والثالث يطلق على حركة واحدة ولا شك ان ما اطلق على حركتين ذاعم حينئذ نقول الثالث اطلاق على جزء الثاني وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ من غير ان يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منها يعني الرجوع هنا غير غير معتبر وان كان الغرض منها الرجوع وهذا الذي يستعمل باذنه الحدس وهو سرعه الانتقال من المبادئ للمطالب هذه التفرقه مرت معنا في آخر السلم اذا هذه ثلاث اطلاقات المراد به هو الثاني مراد به هو الثاني فاذا قيل حد النظر هو فكر يطلب به علم او ظن حينئذ فكر يطلب به وعبر في الاصل جمع الجوامع المؤدي حينئذ المؤدي والذي يطلب بمعنى واحد المؤدي الذي يوصله اذا ثم ترتيب لامور حاصلة معلومة ليتوصل بها إلى ماذا الى مجهول هذا المجهول إما ان يكون علما وإما ان يكون ظنا واضح اذا الثاني هو المعتبر وقيل الفكر مرادف له للنظر مرادف له للنظر ويفرق بينهما بان الفكره مجموع الحركتين هذا عند المتقدمين أو الترتيب اللازم لهما عند المتاخرين والنظر بملاحظه المعقولات الواقعه في ضمن الحركتين أو الترتيب قال ابن قاضي الجبل النظر عرفا يعني في الاصلاح الفكر المطلوب به علم افضل فكر بالمعنى الثاني المطلوب به علم أو ظن فينتقل فسر تفسير هذا الفال التفصيل هنا فينتقل من أمور حاصله ذهنا إلى أمور المستحصله الأمور المستحصله تضع بين قوسين النتائج النتائج يعني الذي يترتب على المقدمتين السابقتين وقد يطلق على حركة النفس التي يليها الوطن الاوسط من الدماغ المسمى بالدودة الله اعلم به بهذه الاسماء هذا على ما شاء عندهم يعني تقسيم العقل ونحو ذلك اي حركة، اي حركة كانت في المعقولات وفي المحس وفي المحسوسات يسمى تخييلا لا لا فكرة يعني بالمعنى الثاني او الاول هذا باي معنى تفرقه جعل التخيل في مقابلة الفكر هذا على المعنى الاول اطلاق الاول صح حمله الآن او لا الآن إذا قلنا التخييل يقابل الفكر يقابل الفكر على أي معنى على المعنى الاول وهو حركه النفس في المعقولات حركتها في المحسوسات يسمى يسمى تخييلا وهذا الذيعناه هنا ابن قاضي الجبل ولذلك قال المسمى اي حركة اي حركه كانت في المعقولات وفي المحسوسات يسمى تخييلا لا لا فكرا قال الناظم رحم الله تعالى والنظر الفكر مفيد العلم والظن والنظر هذا تعريف لمطلق النظر فيما سبق في الدليل قال ماذا ثم الدليل ما صحيح النظر اذا النظر منه صحيح ومنه فاسد هل المراد هنا بالتعريف تعريف النظر هل المراد به الصحيح فقط أو ما هو اعم الصحيح الثاني وهو أنه يشمل ماذا يشمل الفاسد وليس خاصا بالصحيح ولذا قال والنظر والنظر اي النظر مطلقا او شيء تقول مطلق النظري الذي يشمل الصحيح والفاسد حينئذ لا يكون أل لا تكون ان هناك مرادا بها العهد الذكر الذي سبق لأن الذي سبق هو ماذا النظر الصحيح حينئذ هل عرف النظر الصحيح فقط دون الفاسد الجواب لا لان النظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا والنظر تعريف لمطلق النظر صحيحا كان أو فاسدا قال الفكر هذا جنس كما مر وبعض يعبر بانه كالجنس أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات تسمى تخييلا وهكذا شاع عند كثير أن يعرف الفكر بالمعنى الأول وهذا الأصل أنه فيه ماذا فيه خلل لان لانه بهذا الاعتبار هو مرادف للنظر وليس مباين وإذا كان مرادف حين لا يجعل الجنس ولا يجعل كالجنس في الحدي مرادف لا وإنما الجنس يكون اعم من من المحدود كذلك تقول الاسم كلمة كلمة جنس هي اعم من من الاسم ولا يكون ماذا مرادف فلا يقال الاسم هو الاسم ولا يقال النظر هو الفكر ويكون الفكر بمعناه بمعناه النظر اذا إذا كان النظر مرادفاً للفكر والفكر مرادفاً للنظر امتنع أخذه حداً امتنع أخذ جنساً فيه في الحدي ولكن هنا اهل الأصول قد يخالفون بعض ما عليه أهل المنطق وثم خلط فيه في بعض الاصلاحات ولذلك هذا ماخوذ من علم الكلام وكذلك يذكر في فن المنطق وثم خلط في بعض المصالحات وأرباب الحواشي قد كفونا في تنقيح كثير منها قال والنظر الفكر مفيد العلم مفيد وفي الاصل المؤدي والفائدة ما استفدته من علم أو مال وافدت و ايضا استفدته حينئذ نكون بمعنى ماذا بمعنى المؤدي اذ المؤدي المراد به الموصل والايصال إنما يراد به الفائدة وإذا كان كذلك وحينئذ المؤدي والمفيد بمعنى بمعنى واحد قال مفيد العلم والظن قوله العلم هنا أطلق العلم ودخل فيه تصورات والتصديقات دخل في إطلاق العلم التصور والتصديق وأما الظن فلا يتناول إلا الا التصديق والتصورات لا تكون الا علما ان لا بد ان تكون مطابقه للواقع ولا يقع فيها الخطا كالتصديقات يعني التصديقات التي يقع فيها الخطأ قال العطار فالصوره التصديقية تتصف بالمطابقة وعدم المطابقة لما في نفس الامر سياتي التصديق لا يكون تصديقا إلا إذا حصلت المطابقة كذلك مطابقة او لا يعني إما بالاثبات واما ب بالنفين. هذا ما يتعلق بالصوره تصديقية لابد ان يكون ماذا قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا صحيح تصديقا قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا والصوره التصوريه دائما تتصف بمطابقتها له هذا هو المشهور بين الجمهور ان ثم فرقا بين التصديق والتصور باعتبار المطابقة وعدم المطابقة الذي يحتمل الأمرين مطابق وعدم مطابق هو التصديق والذي لا يحتمل إلا المطابقة هو التصور إذا ما الذي يدخله الخطأ وما الذي لا يدخل الخطا الذي يدخل الخطا هو التصديق لانه قد لا يطابق ما في نفس الامر والذي لا يكون إلا صوابا ولا يكون إلا حقا هو هو التصور هذا هو المشهور بين بين الجمهور وهذا فيه كذلك كلام ياتي ان شاء الله تعالى في محله اذا قوله العلم دخل في اطلاق العلم التصور والتصديق والظن اراد به التصديق لأن الظن لا يدخل التصور لا يكون الا مطابقا قال اي المؤدي قال المحلي الشرحي أي المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري فيهما أو تصوري في العلم ماذا يفيد العلم او الظن المؤدي إلى علم أو ظن قال أي المؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب خبري المطلوب الخبري مرادف لي تصديق مطلوب الخبري مرادف لي للتصديق فدخل التصديق فيهما في العلم والظن قال أو تصور في العلم ولم يقل في الظن لأن الظن لا يكون إلا الا تصديقا هكذا عبارة محله وقوله أو تصورين في العلم هذه سقطت من أكثر النسخ لكن موجوده في الحواشي لانه قال في الاصل أي المؤدي لعلم أو ظن بمطلوب خبريين فيهما فانتقده البعض بمعنى ماذا أن هذا يكون في ماذا يكون فيهما معا بقي عليه علم هو علم التصور هذا موجود في بعض النسخ وهو قوله او تصوري في العلم ولم يذكر الظن لانه لا يكون إلا الا تصديقا اذا النظر هو الفكر بالمعنى السابق المعنى الثاني هذا الصواب وإن كان بعضهم يطلق انه حركة النفس المعقولات الى اخره نقول لا المراد به ترتيب امور معلومه في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل شيء غير حاصل أو إلى امور مستحصله عبر بهذا او ذاك حينئذ الذي يترتب على هذا النظر على هذا الفكر يترتب ماذا اما علم وإما ظن العلم قد يكون تصوريا وقد يكون ماذا تصديقيا وأما الظن لا يكون الا الا تصديقيا حينئذ لا يكون التصديق لا يكون الظن الا تصديقا لماذا لانه يكون خطا ويكون صوابا ان طابق الواقع فهو حق والا فهو خطا واما التصور فلا يكون الا مطابقا لما في نفس الامر ولذلك لا يحتمل الخطأ هذا قوله قول الجمهور فخرج الفكر غير المؤدي لانه قال الفكر المؤدي الفكر هذا كالجنسي والمؤدي أو ما قاله في النظم مفيد العلمي اذا خرج غير المؤدي وغير المفيد كذلك اذا عندنا فكر يفيد وفكر لا لا يفيد فيكون يفيد وفكر لا فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر الى فلي حيث فهم ان الفكر مرادف للنظر قال كاكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا ولا يسمى نظرا فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر يعني إلى العلم والظن كاكثر حديث النفس فلا يسمى ماذا فلا يسمى نظرا لان حديث النفس قد يكون فيه تفكر ويكون في تدبر كذلك لكن إذا لم يحصل له نتائج فياذن نقول هذا لا يؤدي إلى علم ولا يؤدي إلى, إلى ظن وهذا باعتبار الفكر بالمعنى الأول والمعنى بالمعنى الأول ولذلك حصل خلط عند الاصيلين في هذه المعاني كلفظ العلم كما سياتي في محله ان شاء الله تعالى قال هنا وشمل التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد شامل ماذا النظر الصحيح القطع والنظر الصحيح الظني وكذلك دخل فيه الفاسد لان تعريفنا يشمل الصحيح والفاسد كما ذكرنا فإنه يؤدي إلى ما ذكر بواسطه اعتقاد أو ظن كما تقدم بيانه في تعريف الدليل وان كان منهم من لا يستعمل التاديه الا فيما يؤدي بنفسه يعني لا بواسطه وامر معنى الدليل هل يحتاج الى دليل الاملاء قلنا قد يحتاج الى دليل ان كان كثير من وصلنا يرون ذلك قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى النظر في الصلاح الفكر المؤدي لعلم علم او ظن قال امام الحرمين شامل الفكر هو انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد انتقال النفس من المعاني انتقالا بالقصد وذلك قد يكون بطلب علم او ظن فيسمى نظرا عن وقد لا يكون كأكثر حديث النفسي فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكرا بالمعنى الاعم لا بالمعنى الأخص قال والفكر اعم من النظر ولذلك أخذ جنسا في حد النظر لكن بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني وقال الغزالي في الاقتصاد إذا اردت إدراك العلم المطلوب فعليك وظيفتان احداهما يعني الوظيفه الأولى احضار الأصلين اي المقدمتين في ذهنك وهذا يسمى فكرا احضار المقدمتين يعني المقدمه الأولى والمقدمه الثانية والتأمل فيهما بتقديم الصور على علاكم هذا وحده يسمى يسمى فكرا يسمى فكرا والاخر يعني الوظيفه الثانيه يسوقك إلى التفطن لوجهه لزوم المطلوب من ازدواج الاصلين يعني إذا نظرت إلى الاصلين مقدمتين وادركت تكرار الحد الاوسط لازم من ذلك النتيجه فحينئذ لك نظران أن تظر إلى المقدمتين ثم نظر آخر وهو كون المقدمتين يلزم منهما قول آخر الذي هو القياس حينئذ اذا اعتبرت النتيجه فثم نظر آخر واذا اعتبرت المقدمتين فقط هذا الذي يسمى هذا الذي يسمى فكرا قال والاخر يعني الوظيفه الثانية يسوقك إلى التفطن لوجهه اللزوم المطلوب عن النتيجه من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلبا اذا فرق بين الفكر وبين الطلب قال فلذلك من جرد التفاتته الى الوظيفه الاولى حد النظر بأنه الفكر بانه الفكر من نظر إلى الازدواج بين المقدمتين أو نظر إلى الأصلين أو المقدمتين فقط دون لزوم المقدمتين للنتائج سماه فكرة من جرد ومن جرد التفاته الى الثانيه قال انه طلب علم أو غلبة ظن يعني عرفه بهذا التعريف قال ومن التفت الى الامرين جميعا قال إنه الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن ومر معنى أن ان الغزالي يميل الى ماذا بيان اللفظ المشترك وتأصيله على معانيه ثم بعد ذلك يقال اراد به كذا واراد به كذا كما مر معنا في تعريف في تعريف الحد هل هو الجامع المانع او وصف محيط الى اخره على هذا كلفظ العين انه لفظ مشترك قال بعضهم راى أنه جامع المانع وبعضهم راى انه ماذا وصل محيط إلى اخره قال وثالث قال أحد القولين هو الصواب وخطا الثالث قال هذا جاءه غلط من من سوء فهم لان اللفظ المشترك لا يمكن ان يقال بانه قد اختلف إلا إذا اتحد في المصدق فإذا اتحد في المصدق قيل ماذا قيل اختلاف وأما إذا انفكت الجهه فلا يقال بانه اختلف من عرف العين ب باصره عرف العين بانه الذهب إذا لا يقال اختلف في تعريف العين هذا غلط كذلك هنا أراد أن يجرد معنى الطلب ومعنى الفكر فمن نظر إلى المقدمتين فقط دون كون المقدمتين تطلب نتيجه قال هذا فكر من نظر إلى الطلب قال فكر مؤد إلى علم اوض من نظر إلى المجموع هنال له تعريف تعريف اخر وهذا تدقيق و فلسفه فيما يتعلق باب المعاني وقال قاضي ابو على النظر والاستدلال معنا غير الفكري والروي يعني في الصلاح بل يوجد عقبه خلافا المعتزله بقولهم انهما بمعنى واحد ولنا ان الانسان يفكر اولا في الجسم هل هو قديم أو حادث وما دام مفكرا فهو شاك ثم ينظر بعد ذلك بالدليل وحينئذ يلزم أن يكون النظر والفكر متغيرين نظر الفكر النظر والفكر متغيرين بمعنى ان الاصل ايهما, أصل للثاني, أيهما أصل للثاني الفكر المؤدي الى علم افضل من إن, ان وجد هذا المعنى وجد النظر صحيح ان وجد هذا المعنى الفكر هذا جنس فاصله مؤدي الى علم اوضن حين الفكر المؤدي بهذا التركيب ان تحقق وجده وجد اريد النظر فان لم يتحقق فلا يوجد النظر فان وجد فكر لا يؤدي لعلم اوضن هل وجد النظر لم يوجد النظر اذا الفكر سابق على النظر والنظر يكون عقيبة ونتيجهته هذا الذي لعنه رحمه الله تعالى اما قوله الشك الى اخره هذا بنظر قال الروياني في البحر والفرق بين الجدال والنظر وجهان احدهما أن النظر طلب الصواب والجدال نصرة القول والثاني النظر الفكر بالقلب والعقل والجدال الاحتجاج باللسان قال في البحر واقسام النظر اربعه لانه اما جازم او لا اما جازم او لا صحيح لان اتخلى الظن دخل في مفهومي النظر صحيح ام لا تم معي اولى النظر اما ان يكون جازما او لا اذا من العلم ما هو جزم ومن العلم ما ليس بجزم والفكر المؤدي الى علم فاطلق ودخل فيه ما ذا الجزم وعدمه لذلك سياتي تقسيمه وجزمه الى اخره اذا لانه اما جازم او لا وكل واحد اما مطابق او لا صحيح اذا 2 في 2 ب 4 صارت 4 شئت قلت اما صحيح أو فاسد وكل واحد إما جازم أو غير جازم فالنظر الصحيح هو النظر المطابق والفاسد هو الذي لم يفد المطلوب إما لخطا في الترتيب أو أنه قصد به شيء فافاد غيره أو لم يفد شيئا أو بغير ذلك يعني لم يتحقق فيه شروط صحة النظر لان النظر يكون صحيحا بتحقق الشروط فيه ويكون فاسدا لفوات شرط من الشروط المعتبره في في النظري ولذلك النظر له شروط قال في البحر وشرطه العقل المجنون لا ينظر الصغير الصبي لا ينظر اذا الذي ينظر ماذا من اتصف بصفه العقل ثاني وانتفاء ما فيه كالغفله غفله حاجب اولى ترتيب أمور معلومة ليتوصل به الى اخره اذا الغفله تكون حاجزا وتكون حاجبا قال وهل السهو عن النظر الصحيح والنسيان له يعني النظر الصحيح ضد له ام لا فيه احتمالان للقاضي ابي يعلى وعنده لا يكون غير العلم ضدا له يعني للنظر لانه إنما يفيد العلم والظن ليس ليس علما هذا عند القاضي فقط الشرط الثالث الا يكون جاهلا بالمطلوب يعني أن يقصد مطلوبا يصل اليه لا يكون لا يكون جاهلاً بالمطلوب على جهه العموم لا على عين المطلوب لو كان عالما بالمطلوب لكان ما هذا من تحصيل الحاصل لكن عرف أنه سيطلب شيئا ما اذا جنسه من حيث هو معلوم قال ولا يكون جاهلا بالمطلوب ولا عالما به من كل الوجوه لاله كان عالما به من كل الوجوه لكان من تحصيل الحاصل قال ولا من وجه تطلبه لاستحاله تحصيل الحاصل وقال الامام فخر الدين الرازي انه ينافي العلم بما يضر فيه لأن النظر الطلب وطلب الحاصل محال وينافي الجهل به لان الجاهل يعتقد كونه عالما وهو يصرفه عن الطلب اذا يشترط في المطلوب أن يكون عالما به باعتبار جنسه لا باعتبار عينه ثانيا ان يكون وهذا لا ينافي أن يكون جاهلا به لا ينافي ان يكون جاهلا به ولذلك ان تبحث في مساله تتعلق بماذا بجلسه الاستراحه مثلا جنس الجلسه معلوم بها لكن عينها مستحبه او لها مجهول صح ام لا لانك تريد ان تصل إلى عين الحكم الشرعي فصار هنا عندنا علم وعندنا جهل جلسه من حيث تصور الحكم مستحبه او لا هذا معلوم من حيث الجنس لكن من حيث العين هذا غير معلوم لا وكان معلوما لما صار فيه بحث قال قيل لكن هذا في المركب وهو ينافي البسيط ايضا ولم يذكره قال وان يكون نظره في الدليل لا في شبهه كذلك شبهه هو ما يلتبس الحق فيه بالباطن يعني ما صح أن يكون دليلا يعني صح النظر فيه وان يكون نظره في الدليل لا في شبهة بمعنى أن يقع نظره على الدليل الذي يتعلق به الحكم لانه إذا اخطا الدليل لم يصح نظره ولهذا اخطا من اخطا اذا من اخطا في من رتب حكما شرعيا على نظر في دليل قد اخطا في المحل محل النظر في محله على النظر حينئذ اما ان ينظر في دليل صحيح يؤدي به إلى المطلوب الصحيح وإما أن ينظر في دليل لا يؤدي إلى لمطلوبه الصحيح فاذا كان كذلك حينئذ يكون شبهة يعني سماه شبهه واذا كان كذلك حينئذ نقول العاصل في النظر أن ينظر في الدليل الذي يؤدي إلى المقصود فاذا اراد أن ينظر في مساله تتعلق بالبيع لا ينظر في حديث يتعلق بالصلاه والا صار ماذا صار مؤديا إلى الى غير المقصود كذلك فالنظر حينئذ يكون بهذا الاعتبار قال لأنه لم يوفق في نظره لاصابه الدليل وانما وقع على شبهه ادرك الدليل غيره ومن الشروط ان يستوفي شروط الدليل وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديمه وتاخير ما يجب تاخيره قال وان يعلم الوجوه التي تدل منها الأدلة يعني كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل كيف ناخذ هذا لابد ان يكون عالما به وإلا لما وصل إلى النتائج ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة وكذلك يعني ارتباط المدلول بالدليل وهذا إنما يكون باعتبار القواعد والأصول كذلك يعني ما ما بين الدليل وبين الحكم الشرعي الذي هو علم او ظن اقول فكر مؤدي إلى علم او ظن علم او ظن هذا هو الحكم هذا هو الحكم حينئذ كيف وصل لا من علاقة بين الدليل وبين المدلول قال ابن السمعاني ويجب أن يكون المطلوب علم اكتسابا لا علم الضروره يعني ما كان معلوما من الدين بالضروره مثلا او بالعقل بالضروره حينئذ هذا لا يبحث عنه لذلك هذا لا يحتاج الى دليل ولذلك طالب العلم لا يبحث فيه اثبات الأدلة إلى ان الصلاه الخمس واجبه معلوم من الدين بالضروره وانما يذكر تبعا لا ابتداء ولا يشتغل بالبحث في مثل هذه المسائل وقال الاستاذ ابو المنصور يجب اولا أن يكون المطلوب غائبا عن الحسي والضروره فيما يدرك بالحواس أو البداهه لا مدخل للنظر فيه هذا يكون في الامور الخارجه عن الشرعيات ثم يعلم الضروريات الحسية والبدهية وإلا لم يتمكن من رد الغائب لمحسوس أو معلوم بالبداها هذا في الاحكام الحسية والعادية لابد أن يعلم ماذا أن يعلم الأمور البدهيه ليقيس عليها لأن القياس ما هو حمل غائب على شاهد مثلا كذلك حمل مجهول على معلوم فاذا كان كذلك لابد ان يكون عالم بالبدهيات والضروريات ليقيس عليها ثم يعلم وجود الدليل على ما يستدل به عليه ثم يعلم وجه تعلق الدليل بالمدلول ومن ثم لم يصح الاستدلال على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بالقران المعجز من لا يعرف وجود القرآن في العالم هل يستطيع لا يعلم وجود القرآن هل يستطيع ان يستدل بكونه آيه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لانه لم يعلمه اذا لابد ان يعلمه اولا قال ولا من عرف وجوده ولم يعلم أنه ظهر على يديه يعلم وجود القران لكن لم يعلم أنه جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل ليس به على كوني معجزا له جواب لا لا يمكن ولا من عرف ظهوره عليه ولم يعلم أنه تحدى به العرف عجز عن معارضته بمثله كذلك إذا لابد من علاقته قال ومن شرطه اذا كان دليله يدل على شيئين فاكثر أن يجريه فيهما فاما ان يستدل به في احد مدلوليه ويمنع من الاستدلال به في الآخر فانه مفسد للدليل على نفسه يعني بعض الادله وهذا موجود في فقهيات شرعيات بعض الادله يدل على شيئين فياتي المستدل يثبت بهذا الدليل احد الشيئين وينفي الاخر يمنع حينئذ صار مبطلا له هذا بده من استثناء اطلاقه الا إذا كان ثم مانع بدليل اخر واما لمجرد الدليل نقول هذا الدليل دل على أمرين على شيئين اما أن تثبت الشيئين وإما ان تمنع الشيئين اما ان تثبت أحد الشيئين وتمنع الاخر هذا ابطال للدليل على نفسك الا إذا جاء بدليل اخر فلا اشكال فيه فانه مفسد للدليل على نفسه ولهذا لم يصح استدلال المعتزله على أن الله عالم بافعاله المحكمه لان المحكمات كما دلت على كون فاعلها عالما دلت على أن له علما عند المعتزله عليم بلا بلا علم فقلوا اذا ان الله يعلم افعالهم كيف يعلم افعاله وانتم نفيتم العلم صحيح هذا يلزم اذا قيل الله عالم بافعاله المحكمات ان يكون له علم حينئذ اثبتم أنه يعلم افعاله ونفيتم صفه العلم عنه اذا هذا تناقض هذا تناقض العلم بلا عليم بلا علم هذا لا, لا لا يقول به عاقل حينئذ إذا اثبت بكون البارئ لو على عالما بافعاله لازم من ذلك إثبات العلم له واما كونه عالما بافعاله بلا علم قل هذا مناقضته للعقل قال لان المحكمات كما دلت على كون فاعلها عالما دلت على أن له علما فاذا لم يجروا هذه الدلالة في علم الباري لم يصح استدلالهم بها على كونه عالما واذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم ومنتجا له على مر وان اخل بشيء منها كان فاسدا اذا صحيح النظر ما مر في تعريف الدليل هو ما استوفى الشروط المذكوره التي ذكرها الزكري في البحر وغيره ولم يقع بعده علم والنظر مكتسب بالاتفاق واذا ورد بشروطه أفاد العلم يعني النظر مكتسب وليس ضروريا واذا كان كذلك وحينئذ نقول أفاد العلم ولذلك العلم ينقسم الى علم ضروري وعلم النظري العلم النظري ما كان مبناه على على النظر اذا كل نظر يكون ماذا يكون مكتسبا والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي اذا محتاج إلى التأمل التامل هو هذا النظر حينئذ ينبني عليه ماذا القسم الثاني من قسمي العلم وهو النظري ولذلك قال والنظر مكتسب بالاتفاق وإذا وجد بشروطه افاد العلماء ويقع العلم وعاقبه على المشهور وقيل مع آخر جزء من اجزائه على خلاف بينهم قال ابو يعلى وكل جزء من النظر الصحيح يتضمن جزءا من العلم خلافا لابن الباقلاني هكذا لابن الباقلاني والمعتزله في قولهم ان كل جزء من النظر لا يتضمن جزءا من العلم يعني النظر قلنا مركب صحيح عندنا حركتان مجموع حركتين ترتيب امور معلومه كلما نظرت في جزء من اجزاء الدليل هل حصلت علما حصلت علما قطعا حصلت علما لكن هل هو عين العلم المطلوب الجواب لا اذا لا فرقه الخلاف يكون لفظيا من اثبت تحصيلا جزء من العلم أراد به بعض ما دل عليه الدليل وليس هو المقصود بالنظر في الدليل ومن نفى أراد به ماذا المقصود المطلوب بالدليل لأنك إذا اذا نظرت كلما نظرت في دليل لابد أن تحصل جزءا من من العلم لكن ليس هو عين المقصود فمن أثبت اراد به ماذا بعض العلم المقصود ومن نفى اراد به ماذا العلم المقصود حينئذ لا خلاف بينهما قال هنا خلافا للبقلاني والمعتزله في قول من كل جزء من النظر لا يتضمن جزء من العلم بل لا يثمر إلا بعد استكماله نعم لا يثمر العلم المقصود إلا بعد استكمال النظر والبحث فإذا سوف النظر حصل بعده العلم وهذا كنظر في حدوث العالم فإننا ننظر اولا في إثبات الاعراض فإذا نظرنا فيه حصل العلم بوجود العرض فقط ثم ننظر ثانيا في حدوثه فنعلم حدوثه وربما تكون الأدلة على وجود الاعراض أو حدوثها مبنية على اشياء كثيره يجب النظر فيها يعني دليل يستلزم النظر في دليل آخر حينئذ حصل علم ولذلك تنظر في حديث ثم ياتيك خبر عن إمام بأن فيه نظرا باعتبار ثبوته فتذهب وتبحث هل هو ثابت ام لا ثم ترجع فتصحح الحديث حينئذ استفدت علما او لا استفدت علما لكن هو جزء من العلم لأن العلم المطلوب المقصود من الدليل ان يكون مبني على دليل صحيح وانت اثبتت اولا كونه صحيحا حينئذ العلم يتباعد ويتجزى ولذلك إذا بنى على ادله اخرى حينئذ حصل بعض العلم ولم يحصل جميع العلم ولذلك قال فيحصل لنا العلم بكل من النظر في تلك الأشياء علما وكذلك النظر في سائل الأدلة قال الزركشي والخلاف لفظي فانه إن أريد علم ما فالحق مقاله ابو يعلى أنه يتباعد ويتجزى وإن اريد المقصود بالنظر فالحق ما قاله يعني لا يثمر العلم الا بعد استكماله ونظير الخلاف الفقهي أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو بمجرد غسله أو يتوقف على تمام الاعضاء هذه مساله مرت معنا اذا غسل مضمض وغسل وجهه هل ينتفع بعض الحدث أو لا يرتفع حتى يستكمل في خلاف يتبعض أو لا يتبعض حدث يتبعض ولا يتبعض ما الصواب لا يتبعض الصواب انه لا يتبعض. هل ينبني على هذه المساله خلاف ما هو الخلاف مس المصحف حسنت لو قيل بانه يتبعض اذا لو غسل يده جاز ان يمس المصحف جاز ان يمس المصحف لكن اذا قيل بانه حتى لو قيل بانه يتبعض اقول لا يجوز لماذا لان مس المصحف مسند الى الانسان كل لا اين بعض الانسان حينئذ نقول الدليل دل على ماذا على أن الذي يمس هو الشخص هو المكلف وليست اليد حينئذ نقول زيد من الناس محدث ام طاهر حتى لو قيل بان يده فقط وقف عند يده فارتفع الحدث عن يده زيد طاهر ام محدث قل محدث وهكذا اذا الحكم الشرعي مسند إلى كل زيد لا الى بعضه حينئذ لا, لا تفصيل على كل نراد به المثال فقط ومن مسائل النظر النظر واجب شرعا مسألة أول واجب على العبيد ما هو عندهم النظر هذا الذي الذي يذكرنا هنا ولذلك حكي الاجماع على أن النظر الذي نبحث فيه انه واجب شرعا من جهتي من الشرع قال الزركشي النظر واجب شرعا قال ابن قشير بالاجماع حقه الاجماع لان الاجماع قام على وجوب معرفة الله ولا تحصل إلا بالنظر وما لا يتم الواجب الا به ها فهو واجب كيف الدله الشرعيه تستعمل في في تقرير البدع حينئذ الاطلق هو لو فصل قال من شك رجل فيلسوف أو رجل شيوعي فاسلم قيل له انظر أولا لا لاشكل فيه قال له شيخ الاسلام وغيره ما في باس لكن على جميع الناس وما خلقت الجن والانس إلا لينظرون اولا ثم بعد ذلك ياتون بالنطق بالشهاده لا ما قالها قال قال لي ليعبدون واول العباده هي الشهاده نطق بالشهادتين حنيذ انظر كيف اتوا بالبدعه مبنية على الاستدلال الصحيح من حيث هو لا باعتبار عين المساله اذا النظر واجب شرعا عندهم قال ابن قشيري بالاجماع لان الاجماع قام على وجوب معرفة الله ولا تحصل إلا بالنظر وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقال شيخ عز الدين ابن عبد السلام الاصح أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكون شاكيا فيما يجب اعتقاده فيلزمهم البحث عنه اذا هذا أمر طارئ هذا لا اشكال فيه لا لبس به يعني الأمر الطارئ أو الخاص لا يجعل عاما والعام لا يجعل خاصا ولذلك من سمات أو من خصائص البدع التي يحكم بكون بدعه تقييد المطلق واطلاق المقيد كذلك تقييد المطلق واطلاق المقيد هذا من سمات البدع وتعميم الخاص وتخصيص العام لذلك يكون من من البدع اذا إذا وجد من هو شاك فيؤمر حينئذ بماذا بالنظر لحالته خاصه كالموسوسي اذا وسوس فيقال له لا باس أن تنطق بالنية صح او لا اذا لم يكن له علاج الا ذلك حينئذ ينطق بالنية ولا اشكاله في واما ان يكون حكما عاما فلا قال عز الدين ابن عبد السلام الأصح ان النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكون شاكينا فيما يجب اعتقاده فيلزمه البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه قال ومعرفة ذات الله وصفاته وافعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاص يعني بالعلماء وهم قائمون به عن العامة لما في تعريف ذلك لهم من المشقة الظاهرة وإنما هم مكلفون باعتقاده دون نظر في إثبات ذلك يعني العامة مكلفون بماذا بالاعتقاد معرفة الله عز وجل باسماءه وصفاته وافعاله الاخري العامة تقول له اللهم موصوف بالعلم وقد لا يبين له طريق ذلك هو لا اشكال فيه قران واضح مبين لكن بالنسبة اليهم لابد من أدلة عقلية حينئذ العوام لا يدركون الادله العقلية واذا كان كذلك حينئذ واجبهم الاعتقاد فيبقى على على التقليدي قال وبعض قال بعض نبلاء المتاخرين هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أن كل إنسان ابتداء غير عارف بالله حتى ينظر ويستدل فيكون النظر أول الطاعات هذا خلاف ما عليه السلف ولعل وراد به شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور اهل العلم بل الأمر بالعكس فانه لا يوجد قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجل ولذلك مر معنا أن المعرفه معرفه الله عز وجل فطرية وهي ضروريه وكذلك قد يحصل شك عند بعضهم هذا خلاف الاصل ولكن الاصل أن الله تعالى خلق الناس ها حنفا فطره الله التي فطر الناس عليها خلقت عباد حنفاء على الاصل ان هذه الله تعالى فطريا ضرورية هذا الاصل هذه مرت معنا في اي مساله ها لا هنا في الاصول ها واسمعك ها شكر المنعم قلنا بني عليه مسالتان اولىهما معرفه الله تعالى ومرت معنا قال فانه لا يوجد قط انسان الا وهو يعرف ربه عز وجل ولا يعرف له حال لم يكن فيها مقرا حتى ينظر يستدل ايس عندنا ليس له مثل هذا العصر فيه انه يعرف ربه الا اللهم إلا من عرض له ما افسد فطرته ابتداء فيحتاج معه الى النظم هذا قرره شيخ الاسلام ابن تيمعه رحمه الله تعالى هنا عنه نعم النظر الصحيح يقوي المعرفه ويثبتها فإن المعارف تزيد وتنقص على الاصح وكذلك المعرفه قد ترادف الإيمان إذا كان كذلك هي بعض الايمان حين تزيد وتنقص من كان بالله أعرف كان ماذا كان انه اخشى اخوف قلت وهذا جموح إلى أن المعرفة ضرورية لا نظرية هكذا قال الزركشي والصحيح الاول انها نظريه وليس بالصحيح بل الصا انها فطريه ضروريه قال ان لو كانت ضروريه لكان التكليف بها محالا ونحن مكلفون بمعرفته قال تعالى فاعلم أنه لا اله الا الله فاعلم أنه لا اله الا الله على جهة التفصيل مما ذكر من قيود لا اله الا الله وأما عصر المعرفة فيا فطريه كما مر ثم قال واعلم انه مختلف في الواجب الأول تفريعا على القول بوجوب معرفة الله تعالى على بضعه عشر قولا ما هو اول واجب اختلفوا على بضعه 10 قولا ذكر في البحر أحد عشر قولا الذي يجب على على الخلق الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع النطق بالشهادتين اول كل محذوف النطق بالشهادتين وهو الحق وهو مجمع عليه بين السلف وعند اهل السنه والجماعه ومر معنا تقريره اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد اول واجب على العبيد معرفة الاله بالتسديد وهذا قلنا مجمع عليه فهل يكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله ويكفينا يكفي او لا يكفي يكفي دليل واحد لاثبات اصل من أصول معتقد السنه والجماعه ناهيك عن اجماع الصحابه أنهم لم يأمروا أحدا بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق القول لم يعلق الدخول في الإسلام إلا على قول لا اله الا الله امرت ان يقاتل الناس حتى يقول اذا إلى أن يقول فان قالوا فقد عصموا مني إلى اخره ودل ذلك على أن الحكم مرتب على القول فلو كان النظر مطلوبا شرعا لما جاز تاخير البيان عن وقت الحاجة وهذا آخر ما يتعلق به بالنظر الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين